قال مولانا كما اتقينا ولا نحسب اننا نذهب الى اول شهريه يسترون بالنبي صلى الله عليه وسلم يستلون به الذي لا يشوف شرعا والشريعه يكونوا بما دين اسم الا عز وجل او بالعمل الصالح او غير ذلك من هذه الأمور أما التوسط مجرا لله في الله خلاص فليس لكن من قال هذا كان غلب على كثير من علماء السلفين وقالوا انه ولا في الخير ولا في ما يليهم في مقدمات كتبهم يذكرون به الله وهذا ما فعله المصري الذي يهم طالب العلم والماده العلمية اما هذه المواقف فترد على صاحبها وما ينفع اخوان ان في جانب يتعلق بالمقصود قيل المؤلفه الشيء الله... تحدث في هذه الرساله على اعراب الافعال ثلاثه وهذا مذهب بصري هم الذين يقولون إن الافعال ثلاثة وهناك مذهب آخر هو مذهب الكوفي يقولون بان الافعال ثلاثه ماضي ومضارع اما الامر فليس عندهم او مضارع مشمول بلمن لكن الراجحه هي ان الافعال ثلاثه هذا والمؤلف هنا بما ان غرضه ليس هو التعريف تعريف الفعل وانما هو الاعراب اذا لم يعرفها الكتاب بالمثال قال الماضي ضربت او مضارع يضرب وامر اضرب وتعلمون التعريف الكلي للفعل افعال افكاروكي الماضي هو ما يدل على حصول عمل في زمن ماض 80 قبل زمن التكلم والمضارع هو ما يطلب وما يدل على حصول عمله الحالي أو المستقبلي الامر هو ما يطلب به حصول عمله ففي التفسير في هذا بدا الفكر الماضي بدا الفكر في الماضي اعتقد الماضي مبني على الفلسفه وله صور اربع لان الفلسفه اما ان تكون ظاهره فضرب وسحرج وانطلق واستخرج فنقول ضربت العلوم الماضي مبني على الفكر الظاهر في اخره وهكذا في باقي الامثله وإن يكون مقدرا بالتعذر كدعى ورمى فتقول دعى وغفا ورنا فتقول داع فعل ماضي مبني على الفتح المقدر في آخره المانع من ظهور التعذر وهذا في باب الامثله وإن يكون مقدرا لأجل المناسبه وضابط هذا اذا اتصل به ضمير رفع ساكن كضرب فتقول ضرب من قولك ضرب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر في آخره المانع من ظهور اشغال محل الحركه المناسبه للواو جماعه وائما ان يستقل يعني وائما ان يستقل به ضمير رفع المتحرك فيكون المانع من ظهوره دفع الاستقلال كضربته فتقول ضرب من ضربته فعل ماض مبني على فش المقدر في آخره المانع من ظهوره اشتغال المحل بالضمير العائد لدفع ثقل توالي اربع متحركات فيما هو كالكلمه الواحده وال أن الماضي مبني على الفتح دائما ثم هو اما ظاهر واما مقدر للتعذر واما مقدر للمناسبه واما لدفع الثقل وقد علمت ذلك والله موفق يقول المؤلف رحم الله في اعراب الماضي لكل مؤلف رحمه الله في اعراضه الماضي ان الماضي مبني على الفتش دائما وهذا هو الذي عليه الكثير من المحققين من اولئك كان بعضهم قصصا من المعاصرين نشوا على أنه يبنى على الفتش أو على الضم أو على السكون ابن على الفتش كذلك كان صحيح الاخر ضرب واستخرج والقلق وما الى ذلك ويبنى على الضم ان اتصل به واو الجماعه ضربوا واستخرجوا وانشطوا فله ويبنى على السكون في مثل ذلك فصار به عمرو في انت حجيته ان الراجيح هو انه من على الفاء دائما الروم ما جرى ما هو لا يقول في احكامها الماضي مفتوح الاخر ابدا وقال ابن قال يقول ان قرشا عمره بحركه الا ان هذا الفتح احيانا يكون ملفوظا واحيانا يكون مقدر وشعل المؤحدث اربع صور للفعل الماضي صوره الاولى يكون فون المصر مرفوعه إذا كان الفعل الماضي صحيح الاخر المثال الذي سبق ضرب فعند اعراب هذا الفعل تقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على هذا التكلف اعرب الصحيح الاخير لم يثقف باخر شيء راه صحيح الماضي الصحيح الاخير الذي لم يثقف باخر شيء فهذا يغنى على الفتح الظاهر المكسور الصوره الثانيه يدل على الفتح المقدر بسبب كثرته وجدت الكسره في اخره الفاء مقصوره تدع ورنا وتعا الى غيره فنقول في اعرابه فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف مانع ظهورها التعذر لا يمكن في حال من الاحوال ان نتلفظ في الالف فطبيعه الالف والهرب الالف انه ثابت وال والتمتع ولا تجتمع الحركه مع السكون وقلنا في تقرير المال ضروري التعثر اذن لا بد يتحقق له ان انلطبط بين ثبته او حركته وما الصوره الطريقه انه هجمنا على الفتى المحضر للسبب المناسب وذلك تركيب قبل واو الجماعه اتصل واو الجماعه ليعلم المرء فخرج الفريق ضربوا واستحرجوا وانطلقوا وما الى ذلك ايقاروا في عرابه النزلي على الفكر المقدس المانع من ظهوره اشتغال المحادثه في حركه المناسبه الحركة التي تلازم والجماعه الحركه التي تلازمها الجماعة هي الضبط كان كان على بالفكر المقدس المجرى من ظهوره اشتغال المحادثه في الحركه المناسبه السؤال الرابع بالاخيرا انه يبلغ على الفتح المقدر المانع من ظهوره لا نكتب الاثقل هكذا انكتبت صرح قلنا ونحن على الاثقال الكرو الواو والياء املا بحرف الضاد تعذرا في الالب قال الياء والياء حتى تحصل التشدد يقلب هنا المانع من ظهوره بس ارفع الاتفاق لان اتصل ضمير المتحرك الفعل الماضي يشمل فيما هو كالكلمه الواحده اربع حركات متتاليات وهذا ثقيل على الانسان تصور معي ضربه لو وصلنا بها او وصلنا بها تشفع ان كانت مضمونة أو للمتكلمين او مفتوحه المخاطب او الصوره المخاطبه فدقوا ضربت او ضربته او ضربت يجمع امامنا اربع حركات مشاليات وانا ثقيل ومستنقر فدفع لهذا دفع لهذا الاثقال بما هو كلمه عراق كلمه واحده بمعنى عندنا الصوره عندنا كلمه واحده تكتب مستفله ويستقبلها نقطة واحده لكن في شرقها هناك كلمه هي جمله تحوي مساحه ليقال فيها هو الكلمه الواحده والنظر عندي هذا فقط فكنوا اخر الفعل فكنوا اخر الفعل للتخلص من هذا فقط اصبح عندنا حركتان تاليه وهذا ليس ممنوعا وليس تغليظا وحركه اخرى هي حركه الكاء احسائي مفصوره عن حركتين سابقتين وارتفع هذا خفيفا دقيقا اذا الفكره هذه هي الصوره الرابعه عيد الصور الصوره الاولى على التكفي الصاغ الملفوظ وذلك كثيرا اذا كان صحيح الاخر ولم يستف في اخر ثانياً، يبنى على الفتح المقدر لعذرا وذلك اذا كان في ماضيه الفاء ااا ثالثا ينادى يبنى على الفتح المقدر للمناسبة وذلك فيما قبلها واو الجماعه احتقر به واو الجماعه يقول على الفعل المقدر يفتح الانتحال الى اذا استصر به تغيير رقم الحرف الشان هذه ملاحظه غير في النهايه أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح ولا اخرج أو او وجدنا في اخره الفاء ان لم تجد في اخره باو وجدنا ضم او سكون وهو انهما مجرد استثناء وان هذه الامثله كلها مبنيه على المعتمده وله خمس صور في ما يبنى عليه الأولى أن يكون صحيح الآخر نحو اضرب الثاني أن يكون ما الآخر نح نحو اخشوا ورمي الثالثة أن يكون من الافعال الخمسة نحو ضربا واضربوا وضربي الرابعة أن تتصل به نون النسوه نحو يا نساء اقمن واضربنا الخامسة أن ان تتصل به نون التوكيد شديدة كانت نحو اضربننا أو خفيفه نحو اضربن يا زيد الحكم الاولى وهو اذا ما كان صح... واذا ما كان صحيح الاخر البناء على الضم والحكم الثانيه وهو المعتل البناء على حذف اخره والحكم الثالثه وهو ما اذا كان من الابعد قلته البناء على حذف النون والحكم الرابعه وهو اذا اتصل به نون الفتح البناء على السكون والحكم الخامسه وهو ما اذا اتصل به, به نون التوكيد البناء على الفتح فاذا قيل لك ما اعراب اضرب فتقول اضرب فعل على الضم الظاهر في اخره وإذا قيل لك نأعرب اخش وخذ وارمي فتقول اخش فعل امر مبني على حذف الالف والفتحه قبلها دليل عليها وخذ فعل امر مبني على حذف الوا والضم قبلها دليل عليها وارمي فعل أمر مبني على حذف الياء والكسر قبلها دليل عليها واذا قيل لك اعرب لي اغربا وضرب وضربي فتقول اغربا فعل امر مبني على حذف النون والالف هو الفاعل في محل رفع مبني على السكون اضربوا فعل امر مبني على حذب النون والواو هو الفاعل بما حذ رف مبني على السكون اضربي فعل امر مبني على حذف النون والياء هي الفاعل في محل رفع مبني على السكول وإذا قيل لا اعرب لاضربنا يا هند فتقول اضرب من اضربنا فعل أمر مبني على السكول والنون هو الفاعل في محل رفع مبني على الفتح واذا قيل لا اعرب ليضربن فتقول اضرب من يضربن فعل الامر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله وانقل لك اعرب لي اضربا يا زيد فتقول اضرب من اضربان فهل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفه وان اردت طريقه للاختصار فتقول فعل الامر باعتبار ما يبنى عليه له صور ثلاث الاولى ان يبنى على الصهور وهو ما اذا كان صحيح الاخر او سطرته نون النسوه الثانيه أن يبنى على الحذف والمحذوف إما حرف العله وإما نون من الابعاء الخمسه الثالثه ان يبنى على الفكي وهو ما اذا اتصلت بنون التوكيد شديده كانت الخفيفه قال المسند رحمه الله لي كيف كان الامر طريقه تفصلا وطريقه مجمله اما الطريقه المفصله فجعل له خمس صور الصوره الاولى يوبنر بها على السكون وذلك إذا كان صحيح الآخر. مصنف قال إذا صحيح الاخر لكن لابد ان زيد الى الصوره الاتيه ولم ينقطع باخره شيء فنقول يوبن على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم ينقطع باخره شيء اما إذا كان صحيح الاخر واتصل ا الف الاثنين او واو الجماعه او هذا يعد من الصرف لاتيه من الافعال هذه الصرف هي يكون صحيح الاخر ولم يستقل اشتقاقه شيء نحو يبنى على السكون مثال إذا قلت اجتهد تكلم ضرب افعل كذا وكذا انا في اعرابه فعل امر مبني على السكون ونعلل لأنه صحيح الآخر ولم يتصل باخره الصورة, الصوره الثانية الصوره يبنى على حذف آخره وان شئت قل يبنى على حذف حرف العله وذلك إذا كان معتلا الاخر سواء كان معتلا بالالف كاخشى أو كان معتلا بالواوي بغزو قدعو او كان معتلا بالياء اكفي ارضي الى فبهذه الصوره صوره الاعتلال وانه يهنى على حرف اخره بشر بشر الاخر لا بد منه وهو اذا لم يتصل باخره شيء اذا نسينا على حرف حرف العله أولا إذا كان معتلا الاخر ثانيا إذا لم يتصل باخره شيء اما اذا اتصل باخره شيء وكان ذلك الشيء ان كل اثنين او اول جماعه فاي الصوره فيبنى على على شيء اخر غير هذه الصوره الاسلاميه يبنى على حكم الحديث الصوره الثالثه اذا اذا كان من الافعال الخمسه وان الشيء سبب عباره من اتصل به أحد الضمائر الثلاث فطلب به اي قد اسم او واو الجماعه او ناء في هذه الحالة توائم كان صحيحا اخير أو كان معتلا الاخير فلننظر هنا الى حد الاعتياد كما نظرنا سابقا واحنا الآن ننظر فقط الى هل اتصل به دوام السلام احد دوام السلام في الرفع فاذا اتصل به احد دوام السلام في هذه الحاله يبنى على حد على الحد الذي اي حد ليس على حرف حرف العله واحنا يبنى على حرف النور فنون التي ترفع بها الافعال الخمسه مثل هذه المضارعه يبنى امره منها على حرف النور فافعل اذا افنبنا فعل الامر اجته الى افنبناه الى الاثنين قلنا اجته الى الاصل اجتهدان اتبدناه إلى واو الجماعه الا تشتهيدون اذا اثبناه الى المؤنث المخاطبه الا تشتهيدين فيبنى هذا الفعل على حذف النون فنقول اشتهيدا بدلا زيدان ونقول اشتهدوا بدلا اشتهيدون ونقول اشتهيدي بدلا اشتهيدين فنقول فعل أمر مبني على حذف النون ونعلل لماذا افتاري اليتين أو او جماعه او ياتي بهذا المخاطبه به. واشيدك على تعبيره لانه من الافعال المقله اذا هذه الصوره سالبه الصوره الخامسه الرابعة الرابعه جبنا فيها على السكون جبنا فيها على السكون وذلك اذا اتصل به نون النسوه تامير المؤنث يعني شلون المثنى ففي هذه الحالة أيضا يغنى على السكون ولذلك اذا قلنا اضربنا اسندنا الفعل لجمع الاناث إجتهدنا المعشره الطالبات تحجبنا احجبنا دور مسكون فاحجبنا احفظ من احضرنا نقول فيه فعل امر مبني على نقول جذا اتصاله بنون الاناث او بنون المثنى هذه الحلقه صوره الرابعه صوره الخامسه يجنى فيها على الفتش وذلك اذا دخل به نون التوكيد سواء كانت ثقيله او خفيفه وذلك اذا اردنا ان نؤكد فعل الامر لاحد النونين اذا اردنا ان نؤكد ايضا ابيض او اصفر فانا اقول اشفان اشفان اجتهيدا في اعراب ابيض او احفر اشفان فعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله وكذلك اذا اتصلت به الخفيف فنقول احفابا احفابا اله امر مبني على المبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد الخفيف ومن يفرق به بين نوني هل هي تبعي منادى عندنا ما به بين نون التوكيد الخفيفة ونون النسوة ما قبل النون تفهم فاذا كان ما قبل النون ساكن فالنون نونو تنطق واذا كان ما قبل النون مفتوح فالنون نونو توكيد واذا النون خفيفة اما اذا كانت ثقيلة فهي لا شك ان انها نون توكيد تراني الصوره الخاملة. هذا تفصيله هذه الطريقه التي أخط بها المسلم او المؤلف هذه توقفت ربها الى ثلاثه الحاصل ان فعل الامر له ثلاث صور صوره يبنى فيها على السكون وصوره يبنى فيها على الحذف نقول مثل امم وصوره يبنى فيها على الفتح سؤال متى يمنع على السكون نقول يمنع على السكون في حالتين الاولى اذا كان صحيح الاخر وليست اخر شيء الثانيه اذا اتصلت به نون النسوه في هاتين الحالتين يمنع الحرف ثانيا يمنع على الحرف متى يمنع على الحرف نقول يمنع على الحرف في حالتين ايضا الاول إذا كان معتل الاخر ولم يستف في شيء الثانية إذا كان من الافعال الخمسة وان شئت بقل اذا استقل به أحد الضوامي الثلاث سيبنى على حذف النون ايوه لا الصوره الثالثه انه يبنى على الفتح وذلك اذا استقلت له نون توكيد خفيفه كانت أو ثقيله وبعضهم وضع قاعده ل لفعل الامر لبناء فعل الأمر فقال الأمر،, الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه فاذا اردت ان تعرف فعل الامر على ماذا يبنى عليك ان تهدي بالمضارع وتدخل على المضارع عاملا من عوامل الجزم حرف من حروف الجزم اثرت ذلك الجزم المضارع فاذا جزم المضارع يكون كان الأمر يبنى على السكون اذا جزم المضارع على الحرف على حرف حرف العله أو حرف النون قالوا كذلك اما بعد هو الامر مبني على علامه يجزم به مضارعه ايما يفهموا تقم وصلي واخش وضع ورغب وترغب وترغبي زينب بيت البيتان البيت الاول للقاعده والبيت الثاني للامثله القاعده هي الامر ما الامر مبني على ما يكتدم فيه مضارعه يمثل البيت يمن يفهم يقم مثل الاول يقم هذا مثال اشد يجى على السكون اذا كان صحيح الاخر هذا مثل للصحيح الاخر ولم يتصل باخر شيء وصلي هذا مثل للمعتل ب غاع معدل علي كني كبو اصلي وخشه وخشه هذا مثال للمعتل بالالف بنعل وخش ودعو مثال المعتل بالواو ورغب معتل لاخف قال الخمس بالخصوص متصل بها الجماعه وكرغبا ان مثال المتصل بالالف الاثنين وكرغبي مثل المتصل بياء المؤنث والمخاطب فكانت الامثله لالصحيح وللمعتل اقترامه ثلاثه وللمتصل ضمير سلام ايضا كذلك هنا ونافيت انا يعني هذا الشذوي ضار وعمري وعلى ما ابن عليهم مضارعه تقول لا بتعلم بتعلم المضارعه طريقه المضارعه تكون دي من توكيد زائد الفاء هذا الامر من هذا وبعض بيت اثر يعني على السكون او حذف حرف عله او نون اذا التعدي باقي هذه القواعد تحتاج الى النون التوكيد والتوكيد ما دخلت صور علي ليله على ما فـتاموغي مضارعه وعلى ما يبنى <تصفيق> وان المضارع ففيه تفصيل فان كان مبنيا فله صورتان وان كان معربا فله تسع صور المجموع 11 صوره بيانها انه انصرفت بهنون النسوه لانه يبنى على السكون كقوله تعالى والوالدان يرضعنا فيرضعنا فعل المضارع المبني على السكون لاتصاله بنون النسوه وإذا صرفت به نون التثبيت كان شديده من القديمه فانه يبنى على الفتح مثال الشديده يضربن زيد فدخول يضربن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله ومثال الخفيفه يضربن زيد فاعرابه كالذي قبله الا انه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفه وإن اعاليه من النونين كان معربا واعربوه ان رفع وله صور الثلاث لانه ان كان صحيح الاخر فانه يرفع بالضمة الظاهره في اخره فيضرب فتقول يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهرة في اخره فان كان معتل الاخر فان كان بالالف كيخشى فتقول يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم وعلامه رفعه الضمه المقدره بالالف المانع من ظهورها التعذر وان كان بالواو كيدعو فتقول يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم وعلامه رفعه الضمه المقدره على الواو المانع من ظهور الياء الثقل وان كان بي يرمي فتقول يرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء المانع من ظهور الياء الثقل كان همم كامل نمشي اذا تعلق به فعل مضارع وهو الذي ياخذ حثه الاساسي في باب الافعال في على الامر والماضي قبله لهما صكم واحد وهو البناء التصريف الذي مر وداخل البناء بينما المضارع فيه ما هو مبني وفي ما هو معرب اما فيما يتعلق بالمبني منه وانه في بنائه اتصل به احد النونين نون الاناث او نون التوكيد الفعل المضارع اذا اتصلت به نون النسوه او نون التوكيد في هذه الحاله يكون مبنيا على التفصيل السابق في فعل الامر اي اذا اتصلت به نون النسوه بني على السكون واذا اتصلت به نون التوكيد خفيفه كانت او ثقيله بني على الفتح وذلك اذا قلنا اذا اشدنا فعل الامر لجماعه الاناث نقول النساء ليتحجبن الطالبات يحفظن فنقول في الاعراب نحفظن فعل مضارع مبني على السكون لماذا لاتفاقه بنوني الاناث ونوني إذا اردنا أن نؤكد الفعل الى المضارع أن نؤكده باحد النونين توكيد ثقيله نقول الرجل يضربن الرجل يضربن اتصل الفعل بالنون بنوع التوكيد الثقيله نقول يضرب مين يضربن فعل مضارع تبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد الثقيله او الشكيلة. وكذلك اذا اكدناه بالخفيف الرجل يضربا الرجل يضربا فعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفه دائما الفرق بين نون التوكيد الخفيفه ما تقدم من التشكيل ففي هاتين الحالتين او صورتين يكون الفعل المضارع مبني وماشي وذلك اكيماشي وهذين الصورتين يكون معربا يكون ممالك واعراب مضارعا انعريه من نون توكيد ونن نون الينات كي ارعنا الفعل المضارع الفعل المضارع اذا كان معربا اي اذا خلى من النونين أو اذا عريا من النونين يكون معربا واعربته فيه ذكرها المصنف في 9 صور 9 صور يعني انا قال قال ولو ثلاث صور نعم هذه هي كلها الشتات ذكر لو 11 صورتان للبناء وتسعه للاعراب هات صورتان للبناء هما اللتان تقدمت تقدمت بناء على على السكون وبناء على فادني صورتان فلشك ان انزل صورتين من 13 بقي لنا التسع صور كلها هي كلها معرب الى اراد نعطيها غيط عام او خريطه لان الاعراب ثلاثي فالمعرب حيث كان ياخذ ثلاثه اقسام من الاعراب وبما اننا نتحدث عن الفعل فتعلو إن, ان يكون الفعل يكون مرفوعا و اما ان يكون منصوبا و اما يكون مجزوما ان لا يكون مرفوعا او منصوبا او مجزوما فكل واحد من هذه الثلاث له ثلاث صور فكل حاله من هذه الحالات الثلاث حالات الاعراب له ثلاث صور لانه إذا اخذنا المرفوع مثلا ان ان يكون صحيح الاخر ولم يتصل باخر شيء وإما أن يكون معتل الاخر ولم يتصل باخر شيء وإما أن يكون من الاشعار الخمسة هل نفس الصور موجودة في النفس ونفس الصور موجودة في الجنس فإذا ضربنا 3 في 3 كانت كانت النتيجة 9 وصلنا لطريقة التقسيم الفعل المضارع اما المعرب ان ان يكون مرفوعا وفيه ثلاث صور وان ان يكون منصوبا وفيه ثلاث صور ثلاث زائد ثلاثيه يكون مجزوما وفيه ثلاث صور ثلاث, ثلاث هذه الصور أ... هذه الثلاث لما نقول مرفوع ثلاث صور, صور. يكون صحيح الاخر لذيذ ولم يرتبط باخره شيء صوره وإما ان يكون عسل الاخر مزيد ولم يتصل باخره شيء واما ان يكون من الافعال الخمسة يعني اتصل باخره شيء فعل مضارع اتصل بآخر شيء هذا الشيء ما هو فاذا كان أحد النونين فكما يسرف في صرف في حرف هنا وان كان من الضوامي الثلاث فهذه هي الصوره التي راح إذا ثلاث سلاث سلاث هي ثلاث. اذا عرفنا قدر هيته اذا عرفنا الاعراب استاذ العرب مثلا مصنف في البدايه من, من الصوره ديال الرقم ما نقوله هو كان صحيح الاخر فانه يرفع بالضمه الظاهره في اخره كيضرب فتقول يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ضمة الظاهره في اخره وان كان معتل الاخر فان كان بالالف كيخشى فتقول يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرديه الناطق والجازم وعلامه رفعه المقدرة المقدره بالالف لانعامه ظهور التعذر وإن كان بالواو كيدعو فتقول يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه الضمه المقدره على الواو المانع من وإن كان بالياء كيرمي فتقول يرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء المانع من ظهورها الثقل وإن كان من الافعال الخمسه وضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين فتقول يضربان فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه ثبوت النون نيابه عن الضمة وقيس عليه بقيه الافعال الخمسة هذه حالة الرفع يعني هذه حاله الرفع اذا بكرت في الرفع داخل الرفع يعني اذا ترى ثلاث حالات او ثلاث صور الصوره الاولى اذا كان صحيح الاخر <تصفيق> ايوه انا اقول مثلا يضرب يجتهد يسافر في الاخر فعل المضارع مرفوع كفعل لان في حاله الرفع ارفع بالتجرد المهم علامه رفعه الضمه الظاهره في اخره في هذه الحاله يرفع بالضمه الظاهره لماذا لانه صحيح الاخر ولم يستفد اخر شيء هذه صوره الصوره الثانيه لازمنا في الرفع الى ان كان معتل الاخر ولم يفت في شيء وذلك المؤمن يخشى الله يخشى ويسعى يرضى الى اخره فنقول فعل مضارع مرفوع ايضا بالتجرد وعلامه رفعه الضمه المقطره على الالف المانع من ظهورها التعذر واذا كان معتلا لسنا في نفس الصوره اذا كان معتلا بالواو يدعو يا يغزو يحذو فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلامه رفعه الضمه المقدره على الواوي استثقالا واذا كان معتلا بالالف عفوا دنيا ولزلنا في, في نفس الصوره صوره الاعتلال يرمي ياتي تجري الاخر فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلامه رفعه ثم المقطره على الياء تم المقطره لمنع اليا... ضميرها لا لمنع ضميرها الاستقاله لمنع ضمير الاستقاله ان القاعده تقول تعرضرا في الالف استقالا في الواو والياء فخذ مثالا كقال موسى معشره اليهود قد ياتي محمد ويخذ من جهه قال موسى هذا مثلي تعرض موسى بالالف فاعد مرفوع التصفيه الضمه فكر على الالي تاع الضره عاشر اليهودي قد ياتي ياتي هذا مثال للمعتل بالياء ياتي في المضارع مرفوع بالضمه المقدره على الياء اذ ثقال لانه ممكن ان نقول ياتي قد ياتي لكن نقول ياتي فانه ثقيل قد ياتي محمد هذا مثال للمعتل بالواو ممكن ان نقول يغزو لكن ذلك ثقيل فقلنا الضم المقدر المانع ظهورها ال يستشال اذا تعددت الالف اتقالا بالواو ولا أي نعم فهذه احوال الثلاث في الاعتلال كلها تعد او عدها المصنف في صورة واحده صورة الاعتلال سواء كان معتلا بالالف أو كان معتلا بالياء أو كان معتلا, معتلاً بالواو ففي هذه الاحوال كلها يكون مرفوعا بالضمه المقدره بالضمه المقدره نحورا او اعتلالا ننظر للسلم هذه الحاله ثانيه في الرف لازمنا في في الرف وهي اذا اتصل به أحد الضوامي الثلاث بحيث اذا اسندنا الفعل المضارعه إلى واحد من ضوامم من ضوامم الثلاث اسندناه الى لالف الاثنين او لواو الجماعه او ليا المؤنث المخاطبه مثلا يجتهد يحفظ إذا اشببناه لالف الاثنين نقول يجتهدان الطالبان يجتهدان اشببناه للجمع الصلبه يجتهدون اذا اشببناه للمخاطبه للمراه المخا... المؤنثه نقول انت يا فلانه ستجتهدين في هذه الاحوال الثلاث نقول فيه انه مرفوع قطعا لتجربه من الناس الجاد وعلامه رفعه وعلامه رفعه ثبوت النون في هذه الحالة يرفع بثبوت النون مرفوع علامه رفعه ثبوت النون اجتهدين اجتهدا يجتهدان يجتهداني. يجتهدون هذه النون الاخيره على الرفع نابت عن نابت, نابت. عليه الضمير ولذلك سواء كان الف الاثنين أو كان واو الجماعه او كان ياء المؤنث المخاطبة نقول فيه ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل فتبين لنا ان في هذه الحاله حالة الرفع فيها ثلاث صور واحد اي يرفع بها الضمه الظاهرة والثانيه يرفع فيها بالضمه المقدره والثالث يرفع بها بالنون لا تتحذف اذا الفعل المضارع اذا كان معربا مرفوعه يرفع بواحد من ثلاث الا انه يرفع بالضمه الظاهره وذلك اذا كان صحيح الاخر وليس في اخر او يرفع بالضمه المقدره وذلك اذا كان معتل الاخر اه او يرفع بثبوت النون وذلك الى كان من الافعال الخمسه وان شئت قل إذا اتصل به احد الضمائر الثلاث طب او نفسك او احد الشمائل او انا